كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا ينظرون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 و ا ل م ل ا ئ ك ة وهم لا يستكبرون ي ق ا ف و ن ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا س إ ل ه ي ن اثنين إ ن م ا هو إ ل ه واحد فاياي فارهبون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 تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان ا ع م ا لهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم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 ومن ثمرات النخيل و ا ل أ ع ن ا ل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك ل آ ي ة لقوم يعقلون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 لا ن م ل ك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما اركم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه, كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير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 الم يروا إ ل ى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إ ل ا الله ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوت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 إ ن م ا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و إ ذ ا بذلنا آ ي ة مكان آ ي ه والله أ ع ل م بما ينزل قالوا إ ن م ا أ ن ت مفتقر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 وضرب الله مثلا ق ر ي ة ً كانت آ م ن ة ً م ط م ئ ن ة ً ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت, فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكون إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم